Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammadar Rasulullah. Hayya al Allahu akbar, La ilaha illa so. so. allah of een Allahu akbar Allah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 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث وفاض الناس واستغفروا الله إن الله رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون